أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم تهنى يام على نار الحب قالوا لي والإتهم من أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم التهنى يام على نار الحب قالوا لي والإتهم من الجنة أول مرة أول مرة بيقولوا الحب أسير ليه بيقولوا شجن ودموع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 ولا وصفها الكل حبيب أول فرحة مر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب قول أحكي ولا أخبي ولا الكل حبيب افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشتاني افرح واملى الدنيا أماني لانا ولا انت حناشتاني اول مره اول مره قلبي عدلي كلامك كلمه كلمه يعدها عليا لسه شفيفي شي لسلامك, شي